يا أيها الذين آمنوا قُتِب عليكم القصاص في القتلة الحُر بالحُر والعبد بالعبد والأوثة بالأوثة فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إترك خيراً الوصية إترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم